الذين جعلوا القران عظاما فوربك لننسانهم اجمعين عما كانوا يعملون فوربك لننسانهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فتذبح بحمد ربك وكن من التاجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين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 انه لا اله الا انا أن انذر انه لا اله الا انا فتقون فلقد السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نقطه فاذا هو صريم مبين والانعام خلقها لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ